أيهما أولى حفظ القرآن أم طلب العلم هذا أنا أستغرب هذا السؤال وهل يبدأ طلب العلم إلا بحفظ القرآن وأحب أن أقول شيئا هنا سمعنا قالة تنتشر ردها الله, في ردها الله على أدبارها أن هذه القالة هي أن حفظ القرآن ليس واجبا وأنه يعني طالب علم بين العالم بل المجتهد بل لكن شحاز هذا أكثر من المجتهد نصطلها لا يشترط فيه أن يكون حاوظا للقرآن نعم لا يشترط ولا يشترط أن يكون عالما أيضا فلولا نفر من كل فرقة طائفة لا يشترط أن تكون كل, كل من قال إني مسلم طالب علم لكن لابد ان النظر في تاريخ العلماء في هذه في الس... هذا في هذه, هذه الربع من الزمن 1400 سنه من من العلماء ممن كانت إليه ال... كان اليه مرجع وكانت تعقد عليه الخناصر وكان يتعبد ويتدين بقوله ولم يكن حافظا للقران اود اطلب واحدا من العلماء ممن كان يفتي ويعمل ب بقوله ويقول لا يشترد فقط ان تعرف ايات الاحكام و 500 ايه بل لا يشترد ان تحفظ ايات الاحكام يكفي ان تعرف ما مواضعها يعني انت اي انا عالم فقيه مجتهد مفتي مطلق انا مجتهد مطلق بحالي بحال مالك نويا انجلسوف نفس الله بحال بحال ايوه تحفظوا شيء من القرآن لا سيدي لا احفظوا شيئا منهم هذا كشي مش تحفظ شيء من الحديث الله تحفظ شيء من العربي لا وتعرف من الله وتعرف النحو الله والصرف والعلم والأوصول لا لما نعرفه الوقت مجتهد هذا كل شيء عندي في الدار عندي القرآن في الدار وعندي كتب التسير في الدار وعندي كتب الفقه في الدار وعندي كل شيء في الدار هل هو الشعرات العافية في الدار مش هل مجتهد وقد كان الناس هذا طلب العلم هو شيء بدع اخترعناها حناية في القرن العشرين في القرن الواحد وعشرين في القرن الاخمستاش قد كان الناس يطلبون العلم منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم الناس هذا وقد كانوا يسلكون طريقا واحدة كل من سلكها كان يعرف عند الناس طالب علم وكان ينتهي به المسار إلى أن يكون عالما في عرف الناس أول مبادئ هذا الطريق هو كتاب الله ويجري كأن أنا في الحقيقة كلما أتني آتيم يقول لي طريقة أريد منهش في طلب العلم وريد طريقة الموتون أقول لا تحفظ شيئا أحفظ كتاب الله إذا يسر لك كتاب الله فحفظته عينئذ تشرع لك أبواب طلب العلم على مصرعها فأخذ في سبلها كيف شئت ولكن إن حيل بينك وبين كتاب فأنت لا تصلح لهذا تعرف إلى الأمور التي لا تتم عبادتك إلا بها <تصفيق> هذا شيء يعني اقول لكم ولا فلولانا فر فلو فلو من كل فرقه الناس لا تفقه ما معنى طلب العلم تو طلب العلم كنت في درس فلان الفلاني وسمعنا واحد مجلس في المواطفه حضرنا شحال حضرت على كل حال واحد سته سبعات المجالس وكان فيها خير واستفدنا ايوا انا طالب علم منين جاتك انهم وين البوادي انظروا كيف طلب العلم انظروه كيف يبدأ بحفظ القرآن يعني أذكى, أذكى الطلبة الذي يصرف في من عمره سنتين أو ثلاثا ليحفظ كتاب الله وهو في ذلك لا شغل له إلا كتاب الله لا يخلطه بشيء إلا بعد الأنصاص وبعد المتون الصغيرة التي لا, لا, لا تحوله عن مقصده الذي هو كتاب الله ونحن نحفظه هذا يعني قال أحدهم وَقُلْ لِمُرَجِّمَ عَالِي الْأُمُورِ بِغَيْرِ اجْتِهَادٍ طَلَبْتَ الْمُحَالَةِ الكتاب هنا يأول السيل وفقل ودن و... وأنا طالب علم بالمنظر لا لا. طالب علم هذا أن... أقول لكم يعني هذه أمور قد تجدوا كتابا عند أحد الطلبة هذا الكتاب بني يعني صب عليه الماء وصبت عليه القهوة فأطراف الأوراق منثنية وهو مكسر وقديم صاحب هذا الكتب تعرف أنه طالب علم لأنه لا يفارق مثلاً حتى يحفظه ويفهمه ثم يصرف إلى غير لكن هو أحد القرش كار عمرار كتاب هنا وكتاب هنا وعطي الوحد أخر كتابي هزوليه وهو عاد مرة أخرى تشوف كتاب وحد أخرى هذا ليس طالب علم هذا طالب كتب يا طيب كتابي بهذا